وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لهن وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُوا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعض وصية توصون بها أودين وإن كان رجل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 غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، ومن يصلي له ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب.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 التوبة على الله للذين يعملون السوء بجالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حتيما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 لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحجة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن بعثا تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإن أردت مستبدل زوج ما كان زوج وأتينتم إحداهن قطرا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غريضا ولا تنكحوا ما نكح النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أضنكم وأخواتكم من الرضا. وأخواتكم من الرضاعة وأمّات نسائكم وربائكم التي في حجوركم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم. فإلا لم تكونوا دخلت بهن، فإلا لم تكونوا دخلت بهن، فلاجنا عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلا. أصلا بكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما عشر كان عشر كي سدحي وحنا وحونا كميجي هاي عشره به إنه سؤاله كنا سابسنا تفسيرك قرآنك كريمك لبيه يتبنى يضبك كونا أيده اللبية من أذوق باللبن أيه كاميدة من سورة النساء أيده سدعي اللواتنادن وأقول أيه من السورة نفسها إل سورة النساء كاميدة حق معناه أشركه ركحي سني أيه أفر أيهود القرآن الكريم كأوجيرته أيه إبرة حلك وجهد لي أيه وأي أيه أيدي تضوان من سورة النساء كاميدة أيه في إجمال آيات إباووش يجي للرجال نصيب مما اكتصبوا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأغربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأغربون مما قل منه أو كثرة نصيبا مفروضا آيات إجمال باووش يجي حدوق في غنابها أملبوا والد أبيه يمذوا نغضا بأي دنتان وحيئي كدنتان يدادا إنه حراء هيرا ذين حسببتنا ذين أيضا حيكو لديهين أيضا أو أي إجمال بيقه هذا شيء أيضا لباد يوصيكم الله في أولادكم بيهاين وحيش اكتشده أصل يا فرح الحلال أصل وحيه واحدة ليبان ليلا فرحنا وحيه لقلي وحيش سيه تنتيل سدى حدو فني وحيك هذا شيء لبدا إسقفته إياه ولا لهميتك ويلا هو ذاك سيدا يوحون على آيات آية الصورة دودا بيزانا غرابا وكأن ولد هي والد مدينة كتجم أي ولا لد على آيات أي إذا أنا قادا بيت هاي كل كساس عشر ك عشر كيهوري أبو خير سيجاي قالت عالم أيها الرجال إذن كرجه وحضلا به نصف ما حول بركه تركا كتجم ناك هذا الغبزي، هو أي دماغي، وحيه أنت يا، أي ناك تراه أي، والله والله ديجي، لك بعض لا راي، قارم إن لم يكن حدوثا نوّهن لهن حوانك اي ولد عرور ولا ولد وح، حد أي المدرسي، ولي كبرو حن غضبا، أنا كبر لما خذوينا إلى سيوحة علي، ولا دولت بليره، حد أي لباد عسي. أي الناس جوعين أذكي أضعها إيش لان تغبي أي كلمة تيجي عندي وحكتك نص بعد لع. عرور هدي جوتنا كان هذو هذا لهونه هوانك إذا كلن تيجي ولا دين عرور أو ولا دو ولا أنا ويلك المولد لي هدي جوعان مر كان نص مهلي هوانك غبي واحد من أربعة روما <تصفيق> بلجي مما المال حقي ما ضروع كلاهيم تراكنا أيها وانك كيف تأخو بعمرك غادنا هذا عرور زير شيء أما بنص غادنا يزيد سينهور وشجني سدعت الأباكه الرئيسة لبا القرآن خوسيه ومنه وادردارنكا مجنو وادينكا مجنو على يا وأنا تصدق وقف ماركو لانتو تقمد اللدوغا ايو ايو حوليسة ووه الرئيسة بانتو يا ربي حنا ايو ايو كو حكتا وحي او دردار ماي ايو حيقا وحي افرادوحو انقوان ايو أو ميتان باالكي سالة مركز ربي يري سبحانه من بعد وصية تنفيبي وصية دردارا فلانتي كذا شد ايو تخبو اما النسل اذا هاي يوصينا أي بها وصيدة أو دين أو قضاء دين دين الأيلاحين وإيادة اللقلها أيقب تي دين تأس كريد يد كلاسه ما يشأس واحده من ناقلاب النصيب أيهو مدخل على نس حدين عرور جيرين فوهو حدين عرور جيرين مارك إيادونا محي قادنه ولهن هوا ينكين نوحي لأيين وأذيبه موته وصور مراي وذنه يوحق باي ayya din يدي iyadi وصدي joogta oo sidii oo kale أو xaalad ayad adiguna leedahay aw leedahay hadadan lehey idinkoo markay isar roosay waxna isan galin ayad dematay xub u baylada ama xurur ma joogta iyada hadasho ama naka la hadasho dad digi labo waxay وحي هوينك لئيهن الربوع أفر ملمشد لما تركتم إذنك رقع وحمالت كتكتان أي ربعك لئيهن إن لم يكن حدوصا لكم إذنك ولد عرور ولا ولد ولد إلا إلمه فإن كان حدو هذا لكم إذنك أو إنك قضاء إذنك ولد عرور أو ولد ولد عرور عرور تات فلهن هوينك وحي لئيهن اسوم سدد ملبي مليه مما موعياد تركتم كتاكتان وحده ذات امركه مرسى اسغي لو نسيب غدخلاي او نسي ربع ايدينا لو نسي ميت بيكو دعه شي ربع يا سوم حظيها واقل حزيه باخمن اقل حزيه لو دي سي نسيب كي قيط يرا أو الربعة إلي المركة على نسبه بقات إياه دونه مرنا ثمم باي قادتي مرنا الربعة لبعد هذا نصيبها لا يفرم ثم كل أقل حذره لبعد يسي نصيب كيليتي وأوفر حظيها لبعد هذا نصيب كيبضنا أي أو هذا الربعة ويسييمي كلك أي معالي شاكني حكم وينك وحا ملاحظة اللبادلة فلهو لثمون وحا لغياءه من كاللنتي انو حلناها كاللنتي اما اللبو اما صدع اما افر مدهدو كاللنتي افردو كاللنتي سمون باكا بحاج ياشتريكنا في سمون ايه وداغاني اياغونا اللباد وضان نصيد فبعو ايه سمون واماركي دردارا من بعد وصيات كان في وصيه داران في بنت كداش اياثوم يا رب حواليك الى سينايا توصونا اذا رك رك بنت دار دارانك دي أو وصيه او دين او قضاء دين فين غلشتي كلها ملي دينك لا بيخيو دارانك لا فيخيو توكمه لا بيخيو في سواره اي قيتان كليين واسواره ني كلا لا يولد يا والد يا والد ميدنا مالا أبي له يدين مزوجا اسمه أحمد لين ترك لها لا يواي يمر ولا له ياجوجا ولا لها له يلا وقيض متين يهين لك بل يهين مدح زيهين سدس بقى لنا يا لحمل كامل حدأي ملك بطن سلوت بقى لنا يا صبحنا المال ولداهم بحلي يا أخي ما أقارن له ولا ذاك وحرمت ددي ما وهذه ولا شأن ميت اللي هو يدع الجبرتج شدوس ماي كذا حد ويلي هاي شدوس موقادناي نجوجوزي اللبوضطة وسناناي كأنه لبض حول قف قفكو كسر دواذي لد على ولا دوم بجلا قف قفكو كسر دواذي لد على وعول أباها بانور ولا الكمالين زي قف كان ميت ولا الكه ولا اللي ماذا هذه ميتة كذا عيس عجيك تميل آبيك تعالك كلمات قف قد كثوا لواتها لكن ولا دعوا مواجهة جيسان يهي هو يو جوك تلعلاي هو يذي هو جوك يسود سغادان ايه أما سلو سغادان هيا. قال تعالى إلا وحوية وإن كان غجول من هدون نغض يورسوا لعلايه كالنتيه كلالة أسل يا فرع الله هدون نغض أو امرأة قف قلنتي لعلايه هذي كلالة أصل يفعل على أنقته أوله كل اثنين ينجم له يهيبه ولا يهيا أخه ورال أو أخته متجبرة من أم له يا فلكل واحد مدركة كل جوهلاي هاي ومنهما ورال خننكا هي وراشي هو يلاي أما يكمل هو واحد من ستة وحولاي هاي حواليه اللي حنا ei vain kanu, kuva meitä, heillä voidaakaan kuwa olla. Aikataulu vaikka valan, minä oliko aihin, vaan ihaga, surkaa oihin käyssään, pitävät sadan nel, nel vii voidaakaan. Jotun avausi, minä agi vaatia, kenfiä vaatia, terdaren frinti, käsä seida, jussa lähter darmi, me ha vaatiaa, audeinin, tein indaa ugu qoonda gardaran had gudub oo لكل dhal kale ku dhiibay haduu dardarmo waa nacaad wax badan ma aha kamida gardaran kibuu dafiyay tur oo arurtiiba kuma xisaabtamin wuxuu yahay wax maalinkad intay dhammaantood masajid aanu qulays wasiyaybu faramadii oo dayi aan ka qabo malayn الله ha la siin uu ka qabana ma wala bari bayna ta lo gaay sidoo markuu hadlo wax la fuulay ama waxa ka mida waxyaalaha inta caafimaad qadayo uu sanku hadlin illa hadhaw kaal ka sheego nagtas mar hore aan furay ee wa qarinayay yaa naxalkii lagelinay ilmaas mar dalin xabartu xaloosh مايو wadaa guursaday xalow qadayo naxalkay حال غي <تصفيق> زنجلين لجلوز الغيماي مهاجر تصرفك سكام الموه مبوعه أحاول أقولك من دلوك أخش راند التكرات كتاعي مطلقوا تصرف مي كر قد عاف ما تقبته <تصفيق> لكن قصر الوقت جاء جرت سغربت أمتي لين كرتيل ثلاثة والقولا لا جاء إلى وحوك وكرامي جاء سلوس الملين هذا وصي وتجهلي إذا نفسي إذا وحى كوعا حدث لي كذا فجز إن هذا وحده وصيوني ونافت ذي خنثري كذا أما ذات كذا شيء إذا حلك هذاها وأحقيين تولد الله أقيدي خلي ماديك كل كناديرين لعي إن دافرائك قرين لعي كنسر لوين لعي ليس حيا لعي إشكلي ماديك عن وحدي الله أقيديي غير مظارين غير مظارين إسرع دكرين أيه دارك داركلا أما وصية دار دي بوكو هجية أو حواليها لما بوان دردار ما يبوه يري كوا واحدي جم جري واحد لغزين أنا جا حواليه أن طبعي حليم لزم زج نجلو جلغين ماي وصية دردار من الله يبحك ليج كدردار ماي كلله أب حليم الله وقون بدن أدمه شا هي دنا هذا حليم ذو القات بدن لا يعاجل العقوبة قاب إبن مدجديه على مستحقها اقاف تقف قمتين فالوكدي ولكم عدل هذه نصف ما حول بركو تركوا كتاقي أزواجكم ناقه هات غبتين إن لم يكن هدو صنعانين لهن ناقه هات غبتين ولد العرور ولا ولد ولد فإن كان هدوء هذا لهن ناقه هات غبتين ولد عرور ولد ولد المئلميه فلكم عدل هذه الربوع أفل مافر ميل باشد باللهدهين مما مالحق باشدهدهين اي تركنا حوانك الغبتين كتاكين من بعد تنفيذ الوصية درداران فرنتي كذا اي وصينا حوانك الدرداران لها وصية دا او داين او قلائي داين داين كوديده كذا ولهن ينوح اليهين الروبو حوالها ديذنك دي كتاكتانو مما هندي عجل بيروبك لعيهن أتاركتم إذن كرجه كتركن إن لم يكن وهذو صنذين لكم إذن ولد إلمه ولا ولد ولد إلم إلمه فإن كان هذو هذو لكم إذن ولد إلمات كتركن هي ذي غيرك وحيد لابو أو ولد ولد إلم إلمه فلا هن هوانك وعيليهن مد لبو سبع أفرن سيهين الثومن ثومن كأي الربعة أي وضاق أي حوله والشداد ماليه نلب إليهن مما مالحق أي ثومن كاليهن تركتم الذين رقعت كتاكتان من بعد تنفيذي وصية دردارن هدو جيري فلنتي كذاشت أي توصونا آدر دارنتين بها وصيادة أو دين أو قضاء دين هدي ديني جيرتي فإنتي دين قددك كذاشت أو أحلق وإن كان هذو هذا هادو حجلم قف ذو هذا نيرا قف كسو يورثه لبعلا يا كلالا من الغرابة من كوفتي ولد أصلي فرع مذنا أنا اللهين لا ولد ولا والد وحين سقط لي يو دلي مذنا هداي ينجرين أو إمرأت هداي الناجي نقتو كذلك سدع سكرك كلاله وحين يرد لي يو واحد لي مذنا هداي ينجرين ولاه أحدك أنت ولا أخ ولا فجر أو أخت ولا هوانة من أم خيأغو ولال فلكل واحد مثل ككل جو بليج أو منهما كل كي كفذي ما يكلداسي أسدس حوله ولا لحم لايجي متبنى البليج فإن كانوا هديه أثرك وكبلا من ذلك واحد لباين قدام فاخر فهم ولا دعومك شركاء كوا وذاك في ثلث حواليه ولا سدح مالي من البي وذا جايا من بعد تنفيذ وصية وصية, وصية فريندت قلاش يوصل لو وصايا لا دردار مي لها وصية ذا دا أو دين أو غضاي دين دين قلش جز غير مبارن كان وصايانايا موديب قلينايا غيره إسلوا أو ورثة بوديب قلينايا أما وخذ دردار مي مثول ثلثيي تذكيبو كلا ارياي بينو سنقبين بو قيرتاي لبحطو وصيهة القلين ايو لقلو لقيم ايو او ورطاو لفا من الله ايبو اين حقي الله قدردار ميو والله ايبنا عليم الله ادوميه ايادنهو دو اقوم بدا عليم دلقات بدا اون اقافتكودة جين افقدن بابا دربا تلك حدود الله تلك وايسمو وحيث الماميسه أحكام فربنا بينه صومرناي قرخي بينه صومرناي أقول الله معمولاً إنه صومرناي ولا أقول إلا هنا حرام نماذا إنه صومرناي وليه لحالك الله قيبية إنه صومرناي انتا سي تلك ونقوله تلك أحكام تاس لا يدين سوشي قيبا حدود الله سوهدنيه بحر رقاية ساس ربي وحو معمولاي ومن روح يطع الله ألا واركي سياله ورسوله كسور كوركي سيالا يدخله كبناء ذا القدهان الحقلية تنات بارية قرييال اي تجري تريريسا من تحتها كان هذا القرييه ديه قياده هذا والصوضة الانهار اي وديال سعون ايان انهار العصال واللوان والخمر والماء اي تريريس حتى نمر كميش اللقاء يخالي دينا واي قوار ايان فيها كان هذا القده هذا وذلك قلت جنداً لقل الغوار أي الفوز الليبان العظيم هو وي وما يعصي الله أحكامت إيه بدتي يخفك عن بكودقين إيه يعصي الله إلى خفك عاصيه كوك عن سيره والرسوله يسولك واركي سديدا ويتعد قدب حدوده سودي ما قال الله حريقي إسم يدخله إيه بوحوك ليه ناره رئيس خالدا إسواء كواردونا فيها النار تقود هذا وله وإليه المركي كواران كبير عذاب عذاب أذاب كاسو مهين صرفتك قادو حق الله والنار كليكو مصنا وعالله قدره تلك حجود الله الاسودينيه ومن روح يطع الله ألا واركي والرسوله رسولك واركي يدخله إبنه حقلينه يا تنات يا ريالي تجريق القلي من تعتها أستاذا الأنهار والريال خالدين الدين إيه وقواردون فيها تناتها قدهلة وذلك كاس الفوز الليبان العظيم هو ومن روح يعصلها إلى حاسيو الدين ورسوله شصول كحاسيو الدين ويتعدى قدب حدوده سودي ماله بحريقي يدخله ابنك اوهو قلنايا نارا ناربو قلنايا وخاليدا قوارو فيها النار تقود هذا ولوهو علايه واضلمرين علايه عذاب عذاب عذاب عذاب قاسو مهين حقيرو صرفتك قادة دوليه أي علايه والله تياتين الفاحشة من نسائكم حديد عباد الله شاقي كف ك حدود الله قد قد و خمرن حدود الله الا قد ب قبل ان قبل كيدا ما شان الله كهن قال تعالى خذوه الى ولاتي هواينك ياقين الله ايماني الفاحشه تزن ومن نسائكم اذين كهوينك كميدا فاستشهد مرخاتي قال لي عليهن قرقودا ان اي أربعة اربعه منكم منكم يدينك رجا يدينكم تظن إيه مر الله مره أفر مرخاتيه كان نغطو إيه فإن عن حتى إيه مرخاتيه كان في البيوت أقلغ حتى يتوفاهن إلى هوانك أو كأفسد الموت غيري وإيه كالبنت إيه أقلغة كحيرا أو أما يجعل الله يجعل الله إيه بأو لهن هوانك سبيلا وضوء يلون والذان لقرق يأتيانها لئي مادة فاحشد إيهنا ومنكم الذين قمد فأدوهما لبوافهم أيو عنانك فإن تابع حديك النهضة فاحشده لئي مادة ويؤسلح عمل خودة وناجيا فأعرضوك جزد أنهما حقه إن, إن الله أعب كان وحو النهضة توابا ألا توبت أغباني بلن خائما أن عريس بذو لفلا تنأي رود أكثر المفسرين وعذبا أيضا هو زينة إن يتلمام أيه تلبات نسيت أو خلزينة إن يتلمام أيه توك خلق إنت ينسود جين آيات الحجود أيه سمت يشجع أيه أيام مرك أغفك الزينة يشجع أفرني منكما الخاتيك عذو أقلدها اللوحي مرخي دم بوجلدي يا آية صورة نور صدقتي أي رسولك عليه سلاط وسلا خذوا عني خذوا عني قد يعل الله له نسبيلا لكن مرخي الرفر آية بدقه في رسو كلمة والله لا تي والله في يخص الإناء هل الناجيتي التي بالليلة با لمن نقول هذا يهن الله ثاني بالليلة با كل كي بلينه ولا تين، كل كسحاقا كرعتين، سحاقا وحوى يتكافون لصالب النزا، لبنا عوضي ليش وكافتوهمانو، انت يقول ميرك المشمول هلا، اي عوضي، أي سحاقا صميا، سحاقا في خيوي قات، ميرك المشكور هلاي، شيء وحول الهلايا يقعد كرنا، مدن لبادو ولا ثانية، في الذي حقق الذي الذي الذي لبنيو. لوضيكو عدد لفننا هو واحد كذلك اما مدهان سورة النور وعدها قفة قال بالله الزانية والزانب اللي الزانية نواها وانك وزانه وارك كل كبهاشا فاحشها تدعها كيفية ودعها نيني النادي الزانية والزانب إني اللفن ناغوديهين واللاتياتي كل فاحشة أن يلاقي فجئي ولا تيحوينك يأتينا الله إيمانا يا الفاحشة زين الله إيمانا من نسائكم إذا كرجينا كملا فاستشفدو مرخاتي قليا عليا إن أربعة نفر منكم إذا كرجينا كملا أين شاهدو هذا يا في مرخاتك أن أمسكوه النكوح بسا في البيوت أغلب tiyan amarku wala yali jira maketo bana hududi walogaa xasul khasnadi si ku cadeey ay sayyib udu sayyib laba gurso gaseya dayn su dhawaadan xidmi walugu samdhax ku dilu amal wa وقال الله أبنى وعلى الله فنائيا سلام أركوا صوبانه أشيقك أيهين خذوا عني قد جعل الله لهن سبيله فانسكهن كريبا في البيوت أغلب كريبا حتى يتوفاهن إلى أوقوف الموت قاري او يجعل الله إضافه إياله لهن أو ينك سبيل جيد والذان الرق يأتيانها فحشى اللهم أن منكم إذن كرقهن حديك النغضان يواتك يأذب تخذي اوو اصلح عمل اوو ناجيه فاعرضوك جهتادا انه ما حقه اوضا ان الله اله كان وحو النغضي سوابا ان لا توبط اخبر البدا فحيما انت الرميزة الرعضة كن حريص بدو انما توب طو. توبته اله اقبل ايه اللبشر ايه ايه ايه ساكتاج ميدي وحاوه يقفك ملكو قفك قلاء ايه ماذا حلي؟ هي إذا ضرو هي عنا هي بنى سجوقا بنى سنايو وما هو سنجري؟ هذه جهالة تبوجا. خل بعضنا وحوم. كرت أقعد كفروا كجروا يطوبوا من قري. خل مركب على لهو نقضي. كرت هدو مركو كفكا جلاي. وشنا عنا دي إذا ضرو هي مع العلم إستوى قرناء يقف وسمين أيو. هدو دي خلوا سمي واقع. يا دومركي هرانا. اقول لان قفك او قيسي حدا نمركو اسقرتي تربوك اسوال نغضي قال الى توبدي سواء اقبرا ايه قال تعالى ايبو ما وحكلا معها اي توبه توبته اقبع على الله ايبوين كركيساء اعتي واقبوره توبه توبه اقبال الدين على الله الى كركيسين اقبرا ايه اعتي توبه ده وحال للذين دوتك يعمرون سمايا السواء معها في جهالة اقول لانكو سمايا Ommo hatta yäkönlään kusamariyaa Yatobuunakaan nukhda Min qari Intayien wakhti jeeva daaraan Yrubakaan nukhda Fa olaika kuaasaa Yatobuullahu Ilaha yasyaa aqbaraa Alihim karkoda Wakaanallahu Ebaouhun nukhdaa Alihman Alla wakon badan Jafka Qafka kasiya kibir Ia anadu Ia qafka jahli Ia almanu Hakimman Alla maamul wanaksan Aumurtele Aumurtele وليست التوبة التوبة الأقبرة وما هنالذين كوا يعملون سمينة أسيئات حمانتة حمانتة أي مكان من قريب كما توب الكريم حتى إذا حضروا قرت يمي أحدهم غفكوا الموت غيري سكراتك مركة اللغوقة الضيء وإسوارك إنه لمن أيه أيه قال إني من قريب بالرهبي أذى ولد قالون نبض غبا جنب جايم توكلهم ماذا ان ألقوا إلى حد أتقوا إلى حد توكل على ربي كان جري أي مركي قري وأتيني يجي هذا توابك عليه تفرعون باكو باباي فرعون أيق كو باباي تواب تواب للأكبر أمان للذي نقوا يعملون سمينا السياح حمانته حومان تيمار كان من قريب كما توبت شين حتى إذا حمر قرطو يني أحدهم قبقو الموت جاري سكرات مرك اللقو قط بيل وسوار كينو دمنايو أيو قال يني إني تطلع من قريب بالرفي أذى قد كان نبض خبا جنب جيمس وخروج ماذا إن الله كوي له وشوي له علاه سبت على الرفي كان سوق قبقو جري أييمار كان yuyu هذا kene caafir aan baqoo dabay fir oo ayacuba bay tikas ku waxay warinaayo in ay isaga iblis kulme khos caafir aan ala alay fiya dombaanay ma quru badne ilaahay gaystaa kulka nuyu muti wa yaqana adya حتى إذا أدركه الغرب إيه المركي اللي قال تريني سنقع عن قزيني قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين كم لدى سوق هذا الفرعون فجع توحيد باتجي آمنت باتوحيد كان من الله نعاجر رسولك عليه الصلاة والسلام مركي رسولك عليه الصلاة والسلام أول نصح أبي عويج أجي إلى رسول كيسى وأمر إيش كلو ونعكسه وأنا ذي النمام هين ويجي جوابي أمنت كل آمان في بالله ثم صدق كل كفقة وخير آمان دجله مزلق كل خير لبادوك عليه أنه لا إله إلا الذي أمر به بنو ساي كل خير لبادو دجله مزلق مسك أحد وأنا من المسلمين قالوا الباب قاسون ورسول قالوا اوه يرعينني من المسلمين اقضوا الهو اسلام كل قامنت اللي قمياني لا اله الا الذي اعملت به الضنو اسرائيل اللي قمياني وانا من المسلمين اللي قمياني وحلوه جوابي اه الان ما كورك عقودة ما ترى برتوبة كيف ما وقت يدبع اه الان وقال عصايتها قابلو اذي جاء ويردال قاموه لنكرمات وكنتم من المفسدين كان يلقوا جوابك فرعا كان من يلبضا أيها العليا خبئه لي سبحانه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باتنا قال كولا الذين يموتون كوا وليست التوبة توبة الأقبلة في الذين ذاتك يعملون سمية السيئات همانيال سيئاتك هماني لم يكني قال كعدم بجيبه إسكايك حتى إذا حضاره مركو حاضر اي وييني قف قفق الموت اي جاريو تمن قال ييري تيني انيغا توتو هلانو نو يدان هذا خال لا ييري ما نغ لبات بان لا ييري قال موخذين جاي واكيت جا يا دويرا حدا قيامه مركو تگال بو نان نا كان وركي سلقو ماجري باب لو لو كيا جونك جوغال لا دي جاي اذا رسول الله عليه والسلام حديث في الرنبو شاكي اوحي لتوبة العبد والله اقبالا ما لم يغارز الهل حدوثا دون ياريه فهدو دون ياريه قولمات الذين كووينة توبة ملي يموتون بنتي وهم اياها وكفار قالاه محلق تلي أولئك كوة اعتدنا وحنو اضي يارينا لهم اياها عذاب النار أي من حنو جزوه إنما التوبة إنما قبول التوبة صوبات أقبلتها على الله أبوين كورت للذين تضيوا سبناتي يعملون سمينا أصوأ حمانة بجهالة بالعلم وعناد أماء سمي بجهالة والنسيان أقول الله أن إيا هلمان إيا وصاة سمينا غفلوا ثم يطوبون حتى نوى من قريب دوان قورت سمينا قوربو أي اللقون نقذين هؤلاء كذلك عزاء فتوبوا الله أن له يساقبلا عليهم قرقوا فكان الله بوحونا باستمرار سي جوكتا خروواها حدرنا وايها دبنا واوهانا عليهم أن لها دوم بيس إيا أحواس إيا قفكة قفكة جهالية غفلون كلي إيا عناذية كل سنة انتبه الله أقوم بدا حكيما أن لم أعمل في تدديره وصنعه وجميع افعاله وصير الاركاب من شكوه الدنيا الذي يقول نخضيه وليست التوبة ليس معهان قبول التوبة توبة الاخبالية للذين الدبء معهان يعملون سماية السيئات ومن يالك حتى اذا حضر مركو يمات اعدهم غفتوت الموت ايجيري اوتي مات قال المركا يلا اني انيقا شبتوا عن توبتك الان اهدى حيان الله نخضيه كونك دګګر نوغه یې څلو ممځي د کورسورن د حراریکو اډون کا سفرای ولل مدین کو هو بدمره لګه اقبله دموتونه دین دوی او هم یېګه او کفارون ګالا په اخره حته یې و توبت کینای یرادان لګه جېری ما یو ګلایککو وا اته جنا خو حنو حنو يا أيها الذين آمنوا، الله يحل لكم عن طريق النساء كره جاهلين، الذي عضهم بيلهاي، الذي عض الله حكمهاي، الذي هذلندو، أو الناقة بيندو، ويشعرجس أوي، ويشجور سو بفيايدي أي، ياذيكالندو، ولا تنكحو ما نكح أباكم من النساء أيمن دونا، الروعة abaaba qabay af kale ka dhawaan khalkati jahiliyyada ay la dabar gooynayay khalkaas ah muslimiinta dumarka inay qasban loo diiday neelo badan baa a nigeed jirta wax ay nigeed jirto waxaynu dumal إلا إلا الدمال دي دمالة ورصها إلاك قوسكي منك أوكال انت واقوة هذا البارثبال لكن ما ديديك حتى يدي دم حالة يا ولا تكحرها إذا دو دوان كرتمت قل كالكاسيكو بابايس ووحن بناني هذه واحدة وحالة غيسة ويأرنت النوعي ما نيسى حتى حالك مركز اللي يمال وضيها طويلة انتو وحيها انتوها انت ايس الله قيسانك تبالي اللي قال دايو قلد او بلما انت ولا ليتدعوناك عيسو ميجادنين سلا نزو قيلنس اركوا اللي قاعد لبادين ايو فتقه عرورتا ودهن دبن ريودن واللوقوك لأيو لا فرما اوالو هدعوا لي تحلق اي لهاج ان نصي اللموكا وحاك الله جبات الله فاعده الجيرتا تبالي هادا يتفرقل طويو حقالان ايسو ان اتكو قاستر كدن ما ي ku agay ku xirtu haba ku riri la engelsan balla yag la badad udun ku haba ugu jabi odayana qaan kontan halad buuga qaatay inkii kuma jirantay halka geed buuga xirtay sidii loo laa waa cabsina iyo habad buudhur labada gacantiin aduunka islaamay duhiir in naxan nabala iyo jeelay ma nashtar talo jili adna habdalo ugu furna وعالق له أنت بكدرت شقها مسألة قري كل خقف في محكمة ما دينك جديدك منك مراعي سراعي ماي ناشزة على قريات وتبص نجور يحرس لهم الجليمش كل خم عدالات بق إن أنا جانا الناس ديدي كرو وحضير الناس ما ربانك حكم جديدك يا طلاق مال يا ذاتي لا بنيك أنا ما ربان مديدي كرتين أول في الإسلام لعي. ابي ابن قيس قدات سبناه بناوتين وحيث لي يا رسول الله من كان قباوانن كيني بدن لا وئيبو دينا ولا خلقا هذا العدي الدين لبدوا وكفي عني لا سنولان ماي سبناه زالو قوه يديه ديرتي ازنهر كشو قالتاي مو عيناي اتوري دينا حديقه ديرتي شي مو عيناي سا نان باصير النبي ثابت و هو يري و هو يري اقبلها وطلقها يا رب هذه فر ما بهم ماذا ق하기 إذا نشوسوا على يلا قب كان وبني آدم عقلا ومكلفا هديديه حل الباب وعندك رما نجست أجد قال تعالى خذوه إرياء يه الذين دخلوا من حجر ما يجو لا يحلو إذا ما بنانا لكم ذينك أن تريتوا إن ذل النساء وانك كرهن أخبر هذا أنا أكد مالي أنك لما قرساً كرتك أما توحي حول الله أما أيضاً النفط هذا أما الخائق هذا أما وحي المياه ولا تعبنوهن إنه مرميرسان لدي المبنانة لتذهبوا إنه لافسان لبعض ماكي أدافيتموهن سيسا أبلغوا وحاوي إنه مرميرسو سياه إساء كافرتين حولكو سيسا هذا نقيت إن الطغى الويله لجين الويله إلى أي حقوق أما الحقوق إلى هاي عزيزه كان إذا ما ولا تعذروهن إن أدمير لتذهبوا لتجهبو إن الضغيسان ببعض ما حول قارك أتيتموهن مهن أظهروا سيسي لفاتنسنا الغزاي صبا العروة سبزاي بحيرة جوزتي يزيد ما سيرتي كل قصاتي راجع رأيك جب غصنك بني إذاً لذلك سنة جلتين وحداً قيسي وحنون ستين مركز كالكورس حتى هذا المهار كتبه قصة ونقن حتى هذا المهار يمصروف يمراسي ويديني لتذهبوا ببعض ما أتيتمون ما هو حيادنا سيسي فلنان كان كمرتي حتى هذا إلا أن يأتينا مربع سلطة مقولة بهذه هيضوا هاتي خلاف سمعيسو أما زنى الأطمان أما طرفه هيضاً واحد ما حتى إنك الضفر كيسكوا إن أجيزوا مارك أولا عذا إلا أن إن إلي مدى الماهانة بفاحشة عاد مبينة موقتة أمرك إبوحى وعاشرهن كلا دغم هوانك بالمعروف وناكلا دغم وناكلا دغم ونا دغميته وابطيها دي كل النصاي أغرب الناس إليك وإلى أنتو النفق ليه يكون حكتا تعبيرك إنكو سمرني في سورة البقرة الأدمية هنا اللباس لكم qoob jumli baa u laa'u qofkii sida ahay qina hadda maga adii dafirto oo markaad u baato kula hadleyso a tiraa islaanti argo nal fiyaat qina heblaay qofkii guriga joogtay labatan salee kulan noore rasuulka xadiidkiisa wa aragten ya aayisha ashaduna ta'alamo وعاشرون بالمعرفة ما كذا ودخل إنك كذي والايكرات رديت أيوجد جبين إذا أبيك جاكوسه تكتب هذه إنه كبت له فلا يكود عليه معذب له أمنا عايشنا وحالك وريه إنكذي عبدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النساء ثم خرج إلى صلا ولم يتوضأ صوينت وجهك تشنع شيء كما ألو أروة ابن الزبير باجري لعلك أنت يا أمة ما يدعوا غانكرت النار كالأيضا للملك، ماذا خلاص نكذب مع غانكرت؟ فضحكت، باقث الشيوان يجنا مدين، لكن ولا قرثي، إذا معاشرا معروفة قبقي كلنا ولاي، إن هذا غدا وستصير كلبي أو كالي، مجا عزيز فرتو لم رغب واحد، وعاشروهن أمر أبوه، كل دخل من ناقة بالمعروف أخو نارزن، عنده ونارزن، أدي ونارزن. أدنيا ونقصد تبكي كلام وحكاك لي يابلغوا يروا قولوا للناس حزنا فما بالوك بشريكة عياتك قفتاً كل النوط ناقا حدقاً كاللقبت لجاهلك هذا ما فيه وعاش كل دغما المعروف ونق فإنك كريتموهن حداد هوانك قوستان فعسى الله عليك أن تكرهو إن أسيراً قوستان وهو يجعل الله إبعو يالو فيه شيئاً قوستان خيراً خير كثيراً فرضاً أي الله جاوب بالمناسبة ولاتشيخة أي يعني كلو شيخة كذا راي جابر ما أركين شيخان جابر تلو كذا لكن جابر شيخ هذا الدين تتقنون كثرة واحدة أو واقع أو ولكن ما كين جابر في اللوك يعني ما عجب قلني وحنا قوضاتي قبرت اللقودة منك من لا شرقوه الويسكالي احباد قبرتي كله درساني مطروف كان يمسي منانك وقعتها هذا اللفظ صدح حدوصاتي اليه لفه انك جنبتي اتق الله عاصينا وقال كانت حول انبال يا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً آياتي باشيخي ونأكله فضي هذينك أصبورتين قبرك بقوا ريستين ننك إلا سيمتك أنا إمام الداري الهجرة مالك ابن أناس إلاس وحذينك عرالغة ننك قبرت اللقودة لأينا واشيخ إمام مالك أذين هذينك أذين ننك عرالغة لأينا ومالك ابن أناس إمام الداري الهجرة قلت أذينك ابنها دينك اللبارو اوه اتكبد حين الهي وانا رسم هده دونتان استبدال زوجين ناكبدال قادر صداد مكان زوجين ميتكال وانا اتكبدالته قمتان بقور ستادم عذي اوه اعطيتم سن لقد بدلنا ايهور اعطيسان احداهن من دو قمطارا مالببا فلا تأخذوها قادلين <تصفيق> منه مالكي شيئا وحبا انا امباطم قفتان عباركو لا سؤال اولي الا توله <تصفيق> باطنه ورقصي زنكور إنه الذهب في إيه إيه كقالاته أتأخذونه وكقالاته يساوى عضروسي سن بفتاناً قردره إيه وإذما الجنبي مضيناً عاد وكيف صداباً تأخذونه وكقالاته وقد وقال أفضى إصداد شمي بعضكم قاركين إلى بعض قاركيني كالكوشم مي آد سقبتينه آد كلانتين دعانكين يديد كيمي يديد كيمي اسكداتي وهو خليداً ألك ومر في لجو جد رأي لجو يم بالمعروف أو تطيرون بالعزاب ولا تنكعوا جورسنا ما حوال نكح أباكم أب يالكين ذي من النساء حوال كاملة إلا ما في مهان قتلف هرمري إنه لك جورس إلا جورس الأفضل أبا كل ذي كان وح نغ ذي فعشة أب ومقتل جهاد أب وسأوهم علي سبيل وضو xirimad waxaan la xirimey aleykum korkiina ummahatukun hooyiyinki hooyada kabilow weliga tira hawo hooyey ku taay kalke hooyada kuula jikaliye tama iyadi iyo hooyiyinki kor iyo hos bawow ila hawo laga gaaro hooyo lama ogoro wa banatukun qablihin iyana wa sidoo kale intay go'an ha ha وأجل كبديه ثيود وأخواتكم ولعليهم إذ إذن كي لا نسي أبينك لا نسي وعماتكم يدينك وخالاتكم حفريريه يدينك أبو تينك لا نسي والبنات الأخ والالكا كبديه سادرة تاي والبنات نختي وراشة كبديها دافتية تاي وأمهاتكم يدينك الله تيه يدينك أربعةكم إذن نوجي وأخواتكم ولعليهم من الرضاع مجمع إذن كور على هواي أو حفرت إذن للوجل أو مهات النساءكم ناجاد قفتان هو يوجينكم صدعيه وي والربايفكم كبلاد هو يوجين كود قفتان عسيد عن دليل الله في كبلها في حجوركم لحين ناقتين نقصو كري هذي نقصو كرين لو ما دو انكارو من النساءكم ناجيهن كميدة الله في ناجاد تخلص مقل موتين بهن اونك أو كه كبدا كاراموزير هذي بدأ وهو يدد بذوق الموتى <سؤال> إذا فإن لم تكونوا حتى إذا نحين تقلتم بيهن وهو يو ينكي مكاة وما إذا نكلمون تبدوهو إذنك حرام موزين مايان فلا جناح الدنبي عليكم كوركي نماها وحلائيه أبنائكم وإلشاء الدرسين ناذا هي قبان يا الله إذنك حرمي الذين وإلشاء من أسلاحكم نبركين نكسو قاي سبان الله مربو وإلسلامي أوتري وإلحم وحاولك اللقمات جيره وأن تجمعه منه كل مسان بالله عرمي بين الوقتين لبول علىها وعدهم متغفين ولا شركة في قرشته لما أقر إلا ما قال تالب جاهده وحاة سميته المهان إن الله أعيد فانه وحوه نوضي بستمره وفوره الله دافد بدا لمن تابه آمنه وعمله صالحا خحيما الله نعريس بالمؤمنين عند يا أيها الذين دخلوا آمنوا حجرهم يا لا يحل لكم ذين مبنانا أن تريثوا النساء هواك هنا طلعا شان كرها حول كل عشان ذين مبنانا ولا تعظموهن إلى ذنر مريشة لتذهبوا إلى طافيسة بعذل ما حول بركوت أعطيت موهن أذروسيسة إلا يأتينا إلى ليما جان مهان تفاجئتنا وبينا تنعد وعاشروهن لذق ما هواك بالمعروف و ناك إيه تضيعتنا عن كل ضغفا و إن قريتهم هنه هداد غنزتان فأسأل ان أن تكره إن أدنى ذا شيئا وح أو يجعل الله إبعوه إيه له فيه شيئا أدنى خيرا و كثيرا فربدا و إن أردتم حدي آدم أدنى إستبدال زوجين ناك بدليد مكان زوجين تلك البوسك بدلتان أو فلا تأخذوا حق قادلين منه مالك هراللوسيي شيئا خضيراته حق قادلين سببوا قادة أتأخذونه ما قادة نيسان مالك هراللوسيي مدانا قرد الروب يو وإذ من دنبي مضينا عج وكيف سدهبات تأخذونه مالك هراللوسيي وقادة وقد أفضى إصدى الصمي قد هذي بعضكم قاركين با إلى بعض قاركك لكم بحد هذي وهو اخذنا اي قبلوه قاتل انكم حكينا مثاقا بلا ايبه فاليدا اذاك ولا تنكحو هكورشانين ما هوان وانكا هكورشدي اباؤكم ابيالك ومن النساء هواان كميدا الا ماكي ماهان قد تلفا اهلكا تميشان انه قول لك ورشده ايجادا كان ووحو النخضي فاحشة عال ومقتن على ايبه وصاح ووحو qadallu doqbo laqadana wa kuxuuyay xurimadu waxa la xarimay aleykum qurfiina qumhaatukum hoyooyinkina wabanaatukum qablaa gajen wa akhwaatukum walaa haayidhin la gajay wa ammaatukum edoyinkina wa qalaatukum xabar yaraa wabanaatulaakhi walaa ka gubdi gobanatuukthi walaa sha ka gubleh أنتي اللوحة الرميس النعمة وهم عاتكم هو يجينك الله تيه هو يجينك أربعة أنكم يدينون وأخواتكم ولائي من الرضاعة نجماتكم ولالة يبون تضول يعرمو من الرضى ما يعرمو من النصب وهم عات النساءكم مساهروه قربنيما اللوحة الرميس وهم عات النساءكم نازعات قبطان هو يجينك صدقه الله مدوانكرو هو قبطين اللتي <سؤال> روايب في حجوركم أقل ذي نكو كريه غالب قصيدها وإلا حضيهن أكتا ذاكو سوكرين قلت ذويدي قرشتي تبرو مدوانكرتي من نسائكم ناقيهن كميدة اللتي حوانك شرطيق سيلاده أدخلصموك الموتين يهن حوانك فإن لم تكونوا حضيهن أدخلصمكووك الموتين يهن حوى يهنك فلا جناحة دمي عليكم قركينا إنك جبرت الجурсة، أما جبرت هداك نجائزك هذا نقل مومبا ويدوا كهرم نقنيش وحلايله أبنائيكم ويلج من ناجاي جبر الذين كوا ويلج من أصلابكم تبركنا كسوا جبر وأن تجمعوا إن كل مساب العرمين بين نختين لفول على إلا ما في قد قت لف إن الله أبدا كان وحنا على سبيل الاستمرار سيج أقفا غفورا قال له دافت بذن لمن طابه وآمن وعمل صالحا ثم تدا هو دافت بذن يا رحيما قال له نعريس بذن بالمؤمنين انت الرميس الرعبي والله أعلم